فَلَا يَعْلَمُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدنيه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنخلنهم من الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا ما أودي فإذا ما أوديت الله إن جعلت فَإِنْ كَعَذَابَ بِاللَّهِ ولن يجاء نصم ربك لا يقول إننا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا المنافقين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ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 إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض تنظروا كيف بدأ الخلق ثم الله منشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن أمت كتبتم من دون الله أو ثلم مودة بينكم في الحياة فِي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 وَلَمَّا جاءت رسولنا إلى راهم بالمشراق قال قال إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينا لنجينا وأهله إن لم مِنَ كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسولنا لوط سأبهم وضاقتهم درعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن إننا منجوك وأهلك إن لم رأتك إننا منجوك وأهلك إن لم كانت من الغابرين. إِنَّمَا يُنذِرُونَ عَلَىٰ أَنَّىٰ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِن نَّهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إلى مدننا أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فِي في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من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 وقالوا لولذا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يتحهم أن هذا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافر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 كل نفس لذاقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا صالحا لنبوء أنهم من الجنة غرفا لنبوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوتنون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فإن لا يأفكون الله يبسوفر إصقل مين يشاء من عباده ويقدر لهم إن الله بكل شيء عليم أَلا إِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَما أَنزَلَهُ إِلَّا إِلهٌ ۗ وَإِن فَاحْتَجُوا فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يُظْهِرُ الْحَقَّ ۖ لَا يُؤَخِّرُ أَجَلَ أَحَدٍ ۚ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَأْتِيَ إِلَّا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْنَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَقْفَرُوا بِمَا لَغَاءَ تِنَّاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَتُوَفَّى يَعْلَمُونَ